بسم الله الرحمن الرحيم الله ومن وجه آخر ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز والمؤلف رحمه الله ذكر الحقيقة والمجاز في الكلام لبيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس هناك مجاز في الكلام وإنما هو أسلوب عربي كما ذهب لذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله وأهل الكلام والمعتزلة سلكوا هذا الطريق وهو المجاز في الكلام لنفي الصفات فيقولون هذه الصفة مجاز وليست حقيقة فهم سعوا بكل طريق لإبطال الصفات ولو بتغير الفهم في الكلام وسار المصنف رحمه الله في تقسيم الكلام كما سار عليه في تق... كما سار عليه أهل الكلام، من أنه يقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم عرف الحقيقة بتعريفين تعرف الأول قال ما بقي على موضوعه، يعني لم يتغير. وهذا التعريف قاصر لأنه لا يشمل سوى الحقيقة اللغوية مثل الماء هذه حقيقة فبقي على موضوعه بأنه هو الذي يشرب ولا يشمل الحقيقة الشرعية مثل الصلاة لأن الصلاة أصلها الدعاء وليست ولم تبقى على ولم تبقى على موضوعها الحقيقي بل انتقلت الصلاة المعروفة وكذا الحقيقة العرفية مثل السيارة في الحقيقة اللغوية المجموعة من الناس وجاءت سيارة والآن في العرف يطلق على تغيرت إلى السيارة المعروفة التي تركب فهذا التعريف قاصر لذلك لجأ المصنف رحمه الله إلى التعريف الثاني فقال مصطلحا في استعماله يعني تغير عن حقيقة أمره فيما اصطلح ما استعمل فيما استلح عليه من المخاطبة يعني إذا اصطلح أهل الفن مثل أهل اللغة على شيء فهو حقيقة مثل السماء الأرض والسجاد هذا يبقى حقيقة لنستعمل في مصطلح عليه من مخاطبة يعني من الجماعل التي تتخاطب بهذا الكلام. قال والمجاز ما تجوز به عن موضوعه وهذا يقابل تعريف المصنف الأول للحقيقة. فقال في الحقيقة ما بقي على موضوعه وهنا قال ما تجوز الموضوع. تجوز أي نقل عن موضوعه الحقيقي اللغوي الى غيره بناء على ان حقيقه الكلام هي الحقيقة اللغويه ثم اتى الشرع بذلك فيما يخص الشرع فنقل بعض الكلام اللغوي إلى الشرعي وبعضه أبقى فمما نقله الصلاة من اللغوي إلى الصلاة المعروفة وأقيم الصلاة واللغوي هو الدعاء فقول وأقيم الصلاة ليس معناها أقيم الدعاء فإنما الصلاة المعروفة ولما بين أن الحقيقة هي التي تستعمل بين الناس في استلاحهم قال إن لا تنقسم إلى فهة تقصير قال حقيقة لغوية وبدأ بها للأصل الأصل الكلام في اللغة وأتى القرآن بتلك اللغة كما قال سبحانه بلسان عربي مبين حقيقة لغوية مثل الشمس القمار وهكذا وحقيقه شرعيه مثل الحج اصل حج القصد والمراقب في الشرعيه حج بيت الله الحرام على الصيغه المخصصه وحقيقه عرفيه يعني فيما يصطلح الناس عليه عرفاً، وإن كان مخالف للغة أو مخالف للشرع، مثل السيارة التي تركب، وهكذا، وسيأتي بإذن الله المجاز كيف يكون؟ فالمراد أن الأصل في حقيقته أن يحمل على أن الأصل في الكلام على حقيقته ولا يصار إلى غيره إلا لقرينه نعم الله وعلى صلى الله عليه وسلم محمد.